سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوام سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصيبت وإلى الأرض كيف سطحات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 Allah